بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنداي مهربان طاسم ميم طاسم ميم تخوين تلك ايات الكتاب المبين أم آيتان آتكاني قرآن رون وآشكران نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ديخوينين أي محمد صلى الله عليه وسلم هندي لهوالي موسى وفرعون براست درستي بو أواني إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يَستَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ دراستي فرعون برزو ظالم لذي مردا وخلق كي مصري كلبه بشو كوملك كمرتي اني لاوازو شردستد كرد أفرتان يعني بزندويدة هشتوى داي كردنا خزمت كارو كنيزاك براستي أو لخراب كارامبو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين وإيما دمانيو بساكي خوما من الند بنين بس الأواني جردست وجير دست كرابون وابيان كاينه بيشاوو مبيان كاين ميلاد براني كلو فوري فرعون شوين كوتواني وان مكن لهم في الارض ونري في الفرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ودصل داريان بكين لو زويدا ونشان فرعون هامان لاشكري هردوتشام بدين لإسرائيل كانا لي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بدأت موسى مع الراجعان خست ما ندلي كشير بداب موسى إن ذا هركاته ترصد ليهبو أو كاتبي خر الروباري نيلوا ما ترصد ليو خفت إج مخوبي براس تي أم وديكين بياشيل في غمبران فالانتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. دايتشي موسى خست آو نيلوا. إن زادروا دستي فرعون بيان زاني وها ليان قرتوا. بوأوي ببي بدوجمنه هوي خفت بويان. براستي فرعون هامان لشكر سربازكانيان. توان بارو هلابون. وقالت امرأة فرعون قرة عين اللي ولك. لا تقتلوه عساء ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ويستيان موسى بكجن آسي فرعونتي فرعون وتي ما ييتساو دروشنية بومنو بوتوش أي فرعون مي كجن بلك سودو كالكما بيبغيني يا بيكين بكري خمان لكاتيك دا أوان هستيان ندكرد أم من دالة أبيت هؤيت ياتونيان وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين زادل إدايكي موسى خاليبو لهموشد زيغلا من دالة كي نزيغبو أو من اگر دل امان نبستايا توا و بهزمان نكردايا با اولى برواداران بي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون دایچ موسى و تیب خوشکه موسى بشوه ندا برا انزال دور و موسى بینی لكاتيك داءوان فرعونوكو ملكي هستيان نذكر وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وإيما بيشتر شيري شير دلكان من حرام كل موسى ممتي كسياني ندمجي إنزا ذا كي موسى وتي بيان آي مالكتان نيشان دم كأو من شيري بوي فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إنزا موسى مانجرائي وبولا ايدايشي بو او اي تاوي پيرون او خفد نخوات وابو اي بزانيت كبلين اخوا راستو بلام زربيان نازان ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين كاتيا موسا جيشت اوفريبي جيشتني لشو جيري تيرو توابو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 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وموسى روشت ناوشار بأوي خلطش شار آقاين لبأ زالوشار دو پياوی دي لقل يكتر شرعان دكرد اما يان لطايفه خويبو بو اوی ترشان لدجمناني بو انزا اويا انك لطايفه خوي بو داوائي لدجي اوي كالتاقمي دجمنا كيبو انزا موساج بو كزيكي ليداو او قيبتي اي كوشت موساوتي ام كوشتنا لكردوي شيطان براستي شيطان شي قمراكري رونو اشكرايا قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انهو هو الغفور الرحيم وتي اي پر وردقارم براستي منستمم لخوم كرد دایلم خوشبه انت اویش خدا لی خوشبو بی گومان تنها اولی بردی ببزی قال ربی بما انمت علی فلن اكون ظهيرا موساوتی ای هرجيز نبوم بفشتواني توان باران فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين بهوي أو كشت نولد شارد بترس وتساور واني ذكرت فرعون سهل ويستيشان دبي Lanakâuda, Avuni İsrail yei döne dava yardım eti kerlo, Lagaliyetçe ki terda şarieti, Hanaib o Musa he na friay kved, Musaba o İsrail yei vod, Barasti togumraya ki aşklay. Halama an arada, Ay yıbatış beldehihu, Agdul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 Ada tevabım kocji harva kudüne kasek et koşt, tohar da tevay zor darum elhurbid lazvida, ve natevel رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين اینجا پیاوێک لەو پەڕیشارەوە بە پەلهات بۆ لای موسا وتی ئەی موسا ئاگادار بە سەرگەورەکان کۆبوو نەتەوە لەبارەی توۆوە قسە دەکەن بۆ ئەوەی بتکوژن کەواتە دەرچۆ من منها قال ربنا نجني من القوم الظالمين اويج لاشار درسو بتر سوتا ورواني ذكر بي بزانو بي جرن موساوتي اي پروردگارم رزگارم بكلمك وملستمكارا ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أي يهدياني سوى السبيل لكاتك دبروشاري مدين دروش ولم ما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكم؟ قالت لا نسقي حتى يصدر رجاء وأبنا شيخ كبير. وكات جيش سرأ وكيمديان بينيل سراؤة أو وكملج لخلشي أجلوا مالاد أوددا. ولنزيج أو, ولن أو خلكان ودو أفرت بيني برجيردك لا يان لو يبيت سرأ وك موساوتى إهو مبستان تيا ناهيلن أجلكتان أو بخوات. وتيان ايما آجلكمان آونادين حتى شوانا كانوا آجلكانيان لسر آوكا نقرينوا وباوكمان بيريكي قولوا بتامنا فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنزا موسى مراكاني بوا آو تو بوجير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 نجوت من القوم الظالمين إن ذا يك يلودوك سكهد بولاي موسى بشر ما درواش للرقادا وتي براس تي باوكم بانق <تصفيق> الدكات بوأي فداش تي أود بداته وكمركان الدبو إما أودا موساج لقلي راشت إن ذاك تي موسى هاد بولاي باو تيك سكو بشر هات كي بوجيراي وا وتي مترس. رزجادب ولو قالت احداهما يا أبت تستاجره إن خير من استأجرت القوي الامين يشي لودوكت باباو تشود با وجيان بكري بغير بوشواني تونك براستي كسك بكري بغير بهيزو امينه قال إني أريد أن انكحك احدى هاتين على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 او لا پیاوتی خو ته ویا ومن نامي قرسي لسرد اگر خوابي وي بيګمان دم بيني ل پياو كان دبم قال ذلك بيني وبينك ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكين مساوتي او ايوتد پيم بريار بي لنوان منو تو ده هر كامل ودوما ويا حتى ادصالي متواكر نابي استمم لي بكره واخوال سر او كدي لين شايت تاوديره فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. إن كات موسى ما وشوان يكيد ووكر. لقى الخزان كيد بشور رجتن. لما مصر. لدور ولاي راستي كي تور آجرور ناتي تبيني. موسى وتي بخزان كيد آه ولا يردب من براستي من آجركم بذيكر. بلكو حوالي شي ريغاتم لا او اغرا يا تسلوسكي شي اغير تام بو بينم بلكو خوتا ني بيغرم كنوا بلما في البقعه المباركه من الشجره ان يا عنجاکاتێ هاتە نزیە و ئاگرەباننج لێکرا لە کەناری لای ڕاستی شیوەکەوە لەو پارچە زەویە بە فەڕ و پیرۆزەی کرا کە ئەی موسا من خویەکەم پەروەردگاری جییهانییانم و أن ئەللقنی عسانک. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَا مُوسَى أَقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وبانجيكراكا غوتانا كتفريدا انزاكات يا موسى او غوتاني بيني وكتيرا مارد زوليب بلا فشتيت كردو رايكردو نقراي وسري وافرموي اي موسى ورپیشو مترسا براستيت لوكساني بباكو بيتسن اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سن واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا لربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين دستد بخره ناو با خلو جربالت كات يدري ديني دته دي درو بس پيتي او تيشګ داتاوه به اوي بلچي نه ودستد بلکین بخواتو وبي خره دلت بو نه ترسو بیم ام دوانا غوتانه کتو دستد دو معجزن للا پروردگار توا نراو بو فرعون دارو دستکی براستي أوانك وملئي لسنور درتون. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسا تي أي بروبر دكارم بأجمان من يك يكم لوان كشتوا لبر أودت ترسم كبم كجن لذياتي أو كجراوا. وأخيها هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أي إني أخاف أي أن يكذبون وهاروني برام ل من زماني پاراوترىز أوم لگەل دا بنر پشتوانم بيت ووت كانم بسللمني باستي مند ترسكبدرو زننم دابنين باورم پێ قال سنشدّ عض دك بأخك ونا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعتم الغالبون اخوا ببراكت بهزدكاين ود صلاتك بهردوكتان ددين أو سابهوي آتكان ايمه دستيان بهي وناغات تنها اي و اويش فين تاندك بيسار دكوان فلم جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن زاكاتي كموسى مؤجزرون كان إيمي بوهنان أوان وتيان أمتن هاد زادوية شي دس هل وكان من وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّابِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ مُوسَى أُتِيَ بَرُوَدْجَارٍ زَانَتْ رَبُّكَ سِكَرَنْمُنِ لَيْ أُودَاهِنَّ وَزَانَتْ رَبُّكَ سِسَرَنْزَامُ وَرَجِّتَشِ دَبِّيَ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 گەورە و ئەشرافەکان وا نازانم جگە لە خۆم هیچ پەرتراوێکی ترتان هەبێ ئەنج بۆ زیاتر دڵنییا بوون ئەی هامان کورەی ئاگر تاو دە و خشتی سوورەوە کراوی لێ دروست بکە بۆمئجا لەو خشتە کۆشکێکی بەرزم بۆ دروست بکە بەگالتەەوە وتی بەڵکو أولد روزنانا واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فرعون لشكروا سربازكاني خويا بزلزاني لولات زوي مصر دابنا روا وجمان وابو كزندونا ناكرين وناغرين وبولاي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين جاء طولمان لاو لشكرو سربازكان سند تورمان داناو اوي نيلوا ان سرنج بدا اي محمد صلى الله عليه وسلم سرنجامي استمكارا چونبو وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون أو أن ما انكر دبشوايانك كخلق بانك كان بوآجري ذو زخ ولا روجي دوايجدا يا رمتينا دريان وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقوبوحين لم الدنيا يدا نفرين ما النار بدواياندا ولا روجي قيامة وَأَنَّ الَّبِيَزْرَاءَ وَدُرْخَرَ وَكَانَنَّ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ لِلْنَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بخوا بأجومان تورات من بخشي لپاش أو يخلتشي ترخapesh وكان معنا تابر بر تصورونی و رنمونی و رحمت به بو خلچی بو اوي او خلک كبير بكنو اموجगारी ورگرن وما كنت بجانب الغضب اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين تو اي محمد صلى الله عليه وسلم لاي خور اوا شاخي تور نبويت كات كفرماني پیغمبراتي ماندا به موسى وَتُولَ أَمَّا ذُوَانٍ أَوْ رُدَا وَنَبُوتَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ <تصفيق> ان جاء ما و تش دورو دريجان بسرداتي فري وتولناو خلتي مدياندا نشتاجين تو بلاهم هر ايام بوين رحمتا من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وطولا اي شوي طور نبويت كاتبانجي موسى منكر بلام او بزيك لپروردگارت او بطوي داوا بو او اي گل ke peş tu his tir senere şembona hatwa bal kubir bkeno pandwergeren walaulā an tuṣibahum muṣibatan bimā qaddamat aidihim fa rabbana rabbanā laulā arsalta ilaynā rasūlan fa nattabiʿ āyātika wa min al-muʾminīn wa agar peş nerdini peygamber شیان ببووواە بەلاایەك بەهۆی ئەو خراپانەوەی کە کردو یانە زدان وود ئەی پەر وەرگاری ئێمە بۆ چی پێغمبەرێکت بۆ نە نردین بۆ ئەوەی شوێن ئاتەکانت بکەوتینایەوە لە بڕواداران الحق من ع دیەقاللو لەلا وتیەمیت لەما وتیە موە. أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِن قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ الْكَافِرُونَ إن <تصفيق> زاكاتي راس تيام بوهاد للايان ايموا و تيام بو تي بو محمد صلى الله عليه وسلم ندرا وين اي اوي بموسى دراوا آي اوان پیشتر ببروان ابو ان بو دانوت قران وتورا دو سحر زادون پشجيري اكثر دكن ودانوت بيگمان امه بهبروين بهميان قل فاتو بكتاب من عاج الله هو اهدى منهما اتبع اتبعو ان كنتم صادقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل دي وقتي بگلان خوا أو كتاب تربيد لو دوانا من شوين دكوهم أقر ورأس فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إنزا أقر بجوية النكر دي ولا ميان ندايتوا او بزا نکتنهاش وین هواو ارزوی خو ی اندکون و چیلو کس گمراتلا ک شوین ارزوی خو مونی لالان خواوا بیگمان خارن مونی گلی استمکار ناکات ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون شوین بخوا اتکان تاپن ورگر نبیر بکنوا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ أو هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ او کساني لپیش دا کتابی آسمانی من پیدا بون اوانا بروا دینن با قرآن وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وكات قرآن بخويندريتو بسرياندا دلين باورمان ورمان بيهيناوا بيغمان ام قرآن الراسته ولا لا ان رااستي ئمەلا پێش هااتني قآندا مسلمان بين ألاائك ي توون أجرهُ مني بما صب يدون بالحسنتة السئ تو منما غزقونهُ ي بغون ئەوانە دو زار پااداشتیان پێدەدرێ لەبەر ئەوەی خۆیانگررتوبعاراام بون ووب ساك برگي ولو رسق روزيه پیمان داون دا بخشن وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَكَاتِ اقصَيْنَا فَسَنْدُوهِ سُفُوز بِبِيسْتِن پشتی تيدکن ودلين بنافامان انزامی کردوکان من بوخو مانو سلام لئي بي ايما هاوريتينا فامان ماننا بي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين براستي أي محمد صلى الله عليه وسلم توناتواني أو كسي خوشد بي بكيد بكيت بلا أمخواه هر كسي اخوة يساناتر بواني رينموني وردغدن وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من اضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يامنون ve دەڵێن ئەگەر ئێمە شوێنی ڕێنمونی ئەو ئاینە بکەوین کە بە تۆیە، دەفرێندرین لە خاکو وڵاتە کەماندا، ئا ئێمە ئەوانمان لە شوێنێکی ڕێزجیراوی قەدەغ کراوی سو و بیمدا جێجیر نەکردووە، کۆ دەکرێتەوە دەبر لێ بۆ ئەوێ کەمەکەەیە، هەموو بلام وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكنا نحن الورثين. وخلت شي زور شاروده هات مالنا وبرد لبرخوش جوزرانيا ياخي بنو سفاسي تاك كاني خواي النكرد. Da avuz zeyuşveren kâni anıveran krawa la paştiyatuni awan bo ma weçikem nbe la lan rabvaran ve kasi tian iştezi nbu ve aimabuina mirat giriyan. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمِهَا رَسُولًا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْهِمْ وما كنا مهلك القرى إلا واهلها ظالمون وفر ویران کری هیت شاریک نبو حتا ل شارگ ورکان یاندا پیغمبر چینه نرد بیت که كا تکانی ا میام بسرداب خوینه تو كاتي بوبن وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون وحرصي بأي ودراوة أو هوي خوشي ورابواردني جياني أم دنيا وزوانيتي وأو باداشتي لا إخوة باشترو نبراوية هذه الآية يرى نابا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هذه الآية تتعلمون من المحضرين أو تتعلمون من المحضرين وكذلك تتعلمون من المحضرين بەخۆشی و لەزتی ژیانی دنیا لە پاشان لە ژیانی دواییدا لە ئامادە کراوان دەبێ بۆ سزادان و مديم ف يقول عين الله عليه ووسم باسی ئەو ڕۆژە بکە کە خوابانجی ئەو بتپەرستانە دەکات و پێیان دەفەرمێ لە چێن ئەو بها وبشي منتان دزانين قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أواني سروكاني قمرايي Kıbır yarı sızadan basar yanda atas fadalayan ay parwardigyan man A o anan ka ima gümrâman kirdin Gümrâman kirdin harwa kukho man gümrâbuyin ima baribuyin lawana baribu naka man laitodakayin A o ana ima yan nada parist Wa qil adu şürekâ'a kum feda'o yastajibu lahaum wa raawu ladaab لو أنهم كانوا يهتدون وفي <تصفيق> النهائي هاوار بكن لو بتاني كدا تانبو بهاو بشيخوا اوانيش هاوار يان لدكن بلام والام يان نادنوا لو كاتده سزايد وزغد بينان آوات دخوازن ك خوّز قد تنهار يجي الراس يتبر ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المُرسلين ورج كخواب عند ياند كاتوب ياند فرمي تيتن ولا مي بيعم بران دايو عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون إن ذا لو رجده. حوالا كان يعني بلغا كان يا لبيردسيتوا أوسا برسياريج ليكتريناكن فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين بلام أوكسي قراوت ولباباوري وباوريهنا وكردوا يتصحي کردوا او يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ دابي وربك يخلق ما يشاء سُبْحَانَ ما كان عَمَّا يُشْرِكُونَ سبحان الله وتعالى عما يشركون وفالوردغارت اي محمد صلى الله عليه وسلم اوي بيوي درستي دكاتو هلي خواپاکو به گردو برزو بلنده لوی دیکنها بشي وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وفر وردگار د ځانيب اويله سين جياندا د وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم وإليه ترجعون. وأو خواك هز بريستاوي ترنيز قلو. هموس فاست انهابو خوال الدنيا ولا رج دوا حكم هربو اوو هموتان انهابو لا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أي محمد صلى الله عليه وسلم في <تصفيق> أمبلي هوالم بدني أگر خواه شوطاً بودريج بكاتوا هر شو شوبي تاروج قيامت سورة الاستراويتشي ترذغل اخوار وناچي قل الله عليكم نهارا سرمدا يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا اَغَر خوار روج بکا ته تا روز قیامت چه فرستراوی تربت گله خوا که شو تام بودین آرام تیاب گیرن دی ا جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وترتبغوا من, فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم لە بەزایی خخواە کەشە و ڕۆژی بۆ دروست کردوون بۆ بگرن لە شەودا و بۆ ئەوەی بگەڕێن بە دوای ڕۆزی و بەری خوادا لە و بۆ ئەوەی سوپاسسی خوا بکەن لەسەر ئەو نعممەانەی وەومە ونا دی ف يقول و عینە جوورانك و لا تشينها وبشكاني من أوانيك إيو بها وبشمنتان دادنان ونزعم من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا ضرها فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترن ونا ناوهم أمة إقداشا إقداهينين إن بينن أو سادزانن بيقومان حقو راستي تايباتي خوايا أوي بدروها ليان بستبو كردو بيان بفرستراو جيال أخوا ليان قوم دبي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بأجومان قارون لجل كي مسابو بلام دس دريج واستميل يذكردن أو أندمان أعطونو زيو بيدابو ك بأجومان هل قرتنى كليلكاني أو جنز قاسانا بز أحمد هل ضجيرا بوكملي كات إيمان داراني لجل كي الخوج ما باب كساني خوشناي دل خوش نو لخوب اي بون و الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا الله ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لو جند ساماني خابيد أبي أو دنيا بيدس بينا وبشي خوشي دلما دنيا على وتاكبك نتى وتأكب كلج الخلق <تصفيق> دا هرتوني خواتا كيلج التودا كردو.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 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون أتي به غمان أم سامانا بيدرا وبوي زانياري كوكهما أي قارون نيزاني وكبراستي اخوا لترخكاني بيش ام دالناوي بردو كسانيا وكلقارون بهيستربون كوروكملشان لو زورتربوا تربوا كاتي اخوا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 ای خوږ گاوندې بقارون دراوه اے مشبمن بوایا باراستی قارون خاوني بشو بختی چي وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون بلام اوکسانی کزانست یام پیدرا بو هاوار بو Allah'ın başına geliştirmek için yasak olmalı. Ve bu insanları burada da bir şey yapmak için. Ve bu insanları da ne yapacak. Fakasafna bihe ve bedarihi ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bir his dastaya chi shi nabu labrambari khwa da yar mati ibdat walaw kasajnabu btwan khoy rizqad bkat wa asbah alladhina tamannaw makanu bil amsi yaqulun yaqulun wayka anna allaha yabsu turzizqa liman min wa لولا امنا الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفرح الكافرون واواني ديني اواتيان دخواست لشوينو بلاي او دابنو وايان لهات ديانوت واي وادي اخوار غزي زور دكات بو هر خوي بي ويله بندكاني كميج دكات بو هر خوي بيوي اگر خوام نتي نكر دائه بسر ماندا اي مشيدة برد بناخي زويدا اي لم بسر هات سرسر هنر بيقو مان رزقار نابن اواني شكران بجيري تاك اخوانين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين او ماليد دې دین بو کسانی نبرځي خو د درېږي خرافکاری و سرنځامي تاک بو خو پریزنه من جاء خير منها فلا يعملون او په داشتی چيڅه اختر له او ټول ناس ان لري لوانی خرافه یان کردو تنهاب اندازي الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي من هو في مبين بأجمن أو خوايك كقرآن بوتوناردو دجارت وبومكا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يفرد قارم زنات لبوك سيرينوني هنا وبوك سيلجومري يشرون أشكرادايا وما كنت ترجو أي القا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وت اي محمد صلى الله عليه وسلم بهيوا نبوتك ام قرانه بو بنيردرا بلا رحمتك بو لا لان فروردگاه تو بو بنيردرا كواتهر جيز مبه پشتوان ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين وبابي بروايان برقريد نكن لقى يندني آتكان إخوا دواي أويداب زينرا وبوت بانجي خلق بكبولاي پر وردقارد ولا هاو بشرا وادران مبا ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا قال خواه هيد بريستراويش تر ما بريستا هيد بريستراويش راسني يدقل خوا هموش تقل ناودة يدقل ذاتي خوا بريارو حكم تايبتي خوايو تنها بولا أيقش دكاريندي نوا.